قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها اقلوا من الذنوب فإنكم لن تلقوا الله عز وجل بشيء أفضل من قلة الذنوب